لآن لا لا القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م أ ل م تر إ ل ا ل ذ ي ن ق و ا نصيبا م ن الاسلاميه ك ت ب دعون ى ك ت ب الله ل ي ك ن 「恐怖心を持つ」 موسوعه ن الميت النابلسي م م ي ت للعلوم الاسلاميه بغير ي ت ؤ م ن شيء إلا ت موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل ه 「わか蘭の名は موسوعه النابلسي إن للعلوم الاسلاميه إنبع إذ سبيع عليم والله ا ق فتقبل مني فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعت 「私の手紙を書くのは何でしょう ا خل عليها ل زكريا ا موسوعه ح ب ن د ا رفقا ق ا ل ي ا ر ب ي ذ ل س ي ا ل ع ل و م ن ا ل ا إن ا ل ل ه اسم الله الرحمن الرحيم 「今日も一日一日一日一日一日一日一日一日一日一日一日一日一日一日」 「私の思い出を忘れずに」 ان الله يبشرك ب ك ل م ة منه ن الله يبشرك بكلمه من ح ص ن ه النسيم عيسى ب ن مريم و ي ه ا في الدنيا